سبحان الذي أسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريد Waa teina الْكِتَابَ kita الله الله درية من حملنا معا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لَا تَطْغَوْ فِي النَّفْسِ فَتَعُدْ مَعَ وَهِينٍ عَلَى التَّعَلُّن فَإِنْ زَاغُوا أَو حادُّوا لَهُم عَلَيْكُمْ مِنْ عِذَابٍ <تصفيق> بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بحس شديد فجاسوا خلال الزيار on regarde Allah nak Allah nak تَغْتَنَى لَكُمْ مُلْكُ الْوَتَا لَئِ وَمْدَدَ مَاكُمْ بِأَمْعَادٍ وَبَنِينَا وَجَعَنَا النبي. ان احسنتم احسنتم انتم لانفسكم وان اثأتم فلا. الله. الله <تصفيق> فإذا جاء وَعْدُ الْآخِرَةِ يُنَاسِفُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَيَشْهَدُ ٱلشُّهَدَاءُ ۘ منين الحبيبه؟ تعال Inasan أحسنتم أحسنتم tub وإن a fosi إذا جاء أعود الآخرة ليس وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا يا نور النبي الله الله يا على النبي ia asan tu asan tu li afonsi فإذا جاء أعاد الآخرة ليسوء وجوبكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه di المسجد كما krolonl mas didan kama dan pra lou انسان جَنَّ نَجْنَمَ لِلْكَمْ فِينَا